ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولك فكتبنا مع ومكر الله هنك هو ومكر الله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 الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين يوم القيامه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه م إلي موجكم فَأَحكمُ بينَك في مكثُ فيه تَخْسَلكونأَ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصري فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة والآخرة مَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَيُوَفِّيَنَّهُمْ أُجُورَهُمْ والله لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَسْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ مَثَلُ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ خلقه من الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن ادجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناء انا وابناءكم نساءكم من حان جفتي في زادنا جئ اكلنا العين فقلت انا ونادى وابلا انا يا ونساءكم, ونساءكم وام وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ونساء